مصير الأيام تثبت لك وتعرفني لو أن ما هو مهم النفس تعرفها أنا الذي صعب حتى الوقت يكشفني ومن بعض العربية سرع يكشفها شاعر وشوف البيوت اللي يتشرفني والعكس أيضا صحيحا قلت أشرفها لو قم تركز على الشعار يؤسفني ما هو بنا حتى بعض الناس يؤسفها أقسم بربي ولو محدن محلفني أحدن يخوض بها وحدن يهدفها لحظة بصحح وشوف الصدق وقفني مهوب كل العرب والحق ينصفها الشعر لا صار في الجزلات يتحفني والزلة هاللي تجي مان يمطوفها واللي على العين لا صديت يطرفني أقسم لوقع على الثنتين واطرفها واللي يحاول بكثر القول يضعفني الموج ما يقدر الظلعان يجرفها واللي سهرته شال النوم من جفني والله غالي ودوك العين حلفها كم مهره حاولت بلعس تحذفني ما طولت في ثواني صرت عاسفها يا كاتب الصعب ما تقدر تالفني انا روايه صحيحة ما تالفها مصير الايام تثبت وتعرفني لو ان ما هو مهم النفس تعرفها